وقال يا ابليس ما لك ان لا تكون مع الساجدين قال لن اكون لاسجد لبشر خلقته من طين طين صال من حمئ مسنود قال فاخرج منها فانك رجب وان عليك اللعنه الى يوم الدين قَالَ رَبِّ فَأَظْهِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ وَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ يا عبادك منهم المخلطين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من استبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوب إن المستقين في جنات وعود قد كنوها بسلام آمن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُذِيقُ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئه مع ضيف إبراهيم